Yeah, ley, yeah, ya yeah, ley, ya yeah. ley. I'm a, a little and I'm a سهرت الليل يا ليل يا ليل انا قيمفه وانا حزين يا ليل يا ليل يا ليل دنيا انا ما تغير انا ما تغير مهما الدنيا تتغير انا ما تغير انا ما تغير وحيد يا لي حيران يا لي صغران يا لي يا لي لي لي And they, and then, and then. Do the way. Alin ya alin, alin ya alin, alin ya ودت ال وي اليالي اليالي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي مهما طال طال طال طال طال هجر علينا شفنا هل طال نقف علينا يا علينا مهما طال طال طال اجر علينا شفنا ليالي طانه صانينه يا عرينا اهلي سلامه ملاح ملاح يا انا مو برضو رضينا، آل السماء حملة حملة يا يا, يا ناس، مهما يجرى برضو رضينا، برضو رضينا، برضو رضينا، دل العمر لحظة نزعل ده. ليل يا ليل يا دنيا ليل يا دنيا ها ده العمر لحظه نزع يا ليل يا ليل يا تتغير انا ما اتغير انا ما اتغير مهما الدنيا تتغير انا ما اتغير انا ما اتغير وحيد يلي حيران يلي سهران يلي يلي يلي يلي, يلي, يلي Yalee, yalee, yalee, yalee, yalee, yalee, yalee, حزين حزين حزين hazim. I took the road and I saw it. All the years of time, it يا خان ده كل ما احبك تصراني ده كل ما احبك تصراني ده كل ايه حياتي حزين حزين حزين اتحمل ضاع ابو وقلت مسير الزمن هيغيرها هيغيرها فردا يا سودا تعاني لا في انا لك كل ما حبك تكراني لك كل ما حبك تكراني لا قلت ما حبك تكراني مش حرقاله ولا حتكره مش حرقاله ولا حتكره انت انت اللي ضيعت حياتي انت حياتي مش هرجعنا ولحظ تترك مش هرجعنا ولحظ تترك انت اللي ضيع حياتي انت تضيع في حياتي ومهما الدنيا تتغير انا ما تغير انا ما تغير مهما الدنيا تتغير انا ما تغير انا ما أتغير... وحيد يلي حيران سهران <تصفيق> I <laughs> احلمنا خلينا نقد قد خلينا نحقق احلمنا خلينا نقد امانينا خلينا نقد امانينا خلينينا خلينا نحقق احلامنا خلينا نغني تماما لينا خلينا نحقق عالمنا خلينا قدك انا لينا بخت مصير واللي فكر في هموم بتي يا عايش حياتك وعمر ده العمر يصير قصير البخت مصير اللي فكر في هموم بتي يا عايش حياتك وعمر ده العمر يصير قصير البخت مصير و اللي فقّر في موبتي يعيش حياته عمر حاسين. حياة عمر عزيز دل العمر يصير البخت يصير واللي فكر في همومك تي بعيش حياة عمر حزين دل العمر يصير البخت يصير واللي فكر في همومك تي بعيش حياة عمر حزين اين العمر لا صون الزعل يا ليلي يا ليلي يا دنيا يا دنيا يا ليلي يا العمر تتغير انا ما اتغير والله ما اتغير ومان كان الدنيا تتغير انا ما اتغير انا ما اتغير وحق يا لي حيران يا لي زهرا يا لي يا يا لي يا لي يا